وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار باب المبتدأ والخبر في كي كتلة حود مرفوع كبري كي لأ مرفوعات حوت الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر ان والتوابع حوت أو حوته مرفوعات المبتدأ عليه هو الاسم المرفوع اسمك صريح بيت يانشي غير صريح وكتون الفاعل كبراس ما كنت من صريح ان كان أو غير صريح هو الاسم المرفوع أو اسمك كشيء بيت مرفوع بيت بعلامتي العاري العالي عن العوامل اللفظية عامل لفظي لسرنبث يعني الخالي عاري خالي عن العوامل اللفظية شو كه أقل عوامل لفظي لسربو أوه أبيته شيء أبيته شتي كثر سبوا نمونا قام زيدون دبروا عامل لفظي هي قام عاملة زيدون أبيته فاعل نات بولي زيدون بولين شيء مبتدأ. بس قامه قامة لاوي. دس بجملة بك. والله زيدون قام أو كاتا لبيش رمادم عملنا روشتوا. الله زيدون مبتدأ. هر اسمي بيرش كوت. هر اسمي ببيش كوت. هيت عامليكي لسرنا وخبر درباري أم اسم دا. أو اسماء بيته مبتدأ. بوية مبتدأ عاملك عامليكي چيه؟ عاملك معنوية لفظينيه. بويه عوامل مثل دو بالشوع لفظي عوامل شيء معنوي عوامل معنوي او لا يتلفظ باللسان بزمان نوتريت مثال زيد قام له بيش زيد وهو عامل يغنيته بزمان بيلي ما دام بزمان نايلي بينا لفظي في عامل معنوي شوين كي لبرو وابتداء لبر شوين انبر ابتداءه أو بتعامل هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه او هو الاسم المرفوع المس المسند اليه اسم مرفوع مسند به لى مبتدا المسند اليه هو غلطي أنا خبر مسند اليه خبر مسند لاوها ايبا اليه ولكاوه يعني الى المبتدا كابو خبرشي هو الاسم المرفوع المسند والام هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا بريتيل لو اسم مرفوعي كمسند قال لاي مبتدا نحو قولك قولك زيد قائم زيد قائم زيد مسند اليه يعني قائم بالدراوة لاي زيد كابو قائم شرشي هر اسمه شي مرفوع مسند الى المبتدا بالدراوة لاي لاي زيد ليه آآ نباسي اسمي صريحو غي صريحو جملو هيتين كدو هذا لهذا كان المبتدأ هو الاسم والخبر هو الاسم بلا جاري واحية خبرش يا جملية جاري واحية خبر شبه جملية كابو كاتق عليه هو الاسم والخبر باللسل بنسف الأصلي في الاصل أصل اويه كتيبيت خبر مفرد به يدانه به اذا به بو لبروي اعراب لسريع كلمه درجيه على الجمله درجية كلمه دلاشية. زيد قائم مرفوع علامه رفع الضمه مرفوع علامه رفع الضمه بذ زيد فوق الشجره نيسي فوق الشجرة كواخ خبرك كوال المرفوع سخوش شبه جملية على مي رفعي خبر لكوية فوق الشجرة نية بلان علماء علنشي فوق الشجرة يعني زيدون حاصل يا كائنون يا ثابتون فوق الشجرة تي. يعني أو شبه جملة اسمي يقل شوين يا هيا كتشية إعراب بيل سر كده شيء سك كلمة لك سك وتعي كلمة ده بويا بويه إكتفاي بشي كدوق إكتفاي بوا كدوق كأصل اسم خبرة خبر ابي أصل اسم خبرة بيفرد بن بعلامات إعرابي شن لسر بويه قط المبتدى هو الاسم المرفوع هو الاسم قط من صريح كان أو غير الصريح صريح و ك زيد قائد زيد بلان غير صريح وكوه أن تصوموا خير لكم أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره صيامكم الصيام الصيام شي مبتدأ مرفوع على مطرفي الضم ومضافك ومضافي لي من علام الجمعة خير خبره كابو اسمك اسمك الصريح بين غير صريح لخبرش هروايا خبرك أقر جمله بي جا جمله اسمي بيا جمله فعلي شبه جمله بيا ظرف بيا جار ومجرور هر شيء كابو دو شتيتر شيء للمرفوعات وباسكدين بريتيه المبتدا وخبر المبتدا والمبتدا قسمان مبتدا ايش دو قسمه ظاهري هي مضمري هي فالظاهر ما تقدم ذكره كما زيدون وَالزَّيْدَانِ قَائِمَانِ وَالزَّيْدُونَ قَائِمُونَ بو چهوئي بازكر زيدون قائمون بو اي بلا يد اگر تثني بو مكتده اكاً بو مثلنا ضمير اكاً بدو اي نالي الزيداني <تصفيق> أكفأ من قام زي قام الزيد قام الزيدان قام الزيدون بلام لا لم فعلك كوتا كوتا يان اسم فعل اسم, اسم فعلك بيت اسم, بي اسم مفعول بهات بي شيء بيت بون علي الزيداني قائماني أكر فعلي شبيني الزيداني قام يقوماني بوسير والزيدون قائمون أو نمنه نبوء بإزانتك الضمير كان أجريناه تفي أو مرجعك قصيدة الأكره والمبتدع قسمة مبتدا دو بشة ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم الذكر مظهر إيش دوان زيا خيتش وردية بلان دوان ليجش ل مذكر مأنثي مثنى سببودوك رأي أنتما بودوك يجلي انتما بودوك شكر اگر غائب بنلهما هما هما بمذكر بو مذکر بو مؤنث بوچ ضمير قا خید ومیره چورده به ابي بچن ليدو امزا انا نحنو بمتكلم متکلم خطي به سلام کي شو بو يمز متکلم ششي تر بجميره بالا مكي كلا و بي بچن و انت انتما سا انتما أنتما بهم ذكروا بهم <بمؤنى> أنتشار أنتماية وأنتم وأنتنى أم <أن> بيانجاب ومخاطبة وهو وهي وهما هما يدوا مش محذوفة لبروت من <أنتم> هما هر هماية وهما وهم هن أم شوار <أم> ديا كبونا بدوانز أمانا مضمر بوش أماني لا فاعلنا هنا مقر ضمير ما نبفاعله يا مستتر يا متصل بو كوابو ضميري منفصل ضمير منفصل نائب فاعل ابيتها مبتدا انا اقوم اقوم انا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا بويا ضميري منفصل نائب عن نالي قام انا الذي قمت به ضمير منفصل مبتدا ضمير منفصل مبتدا يعني بابلين ضمير منفصل نابت فاعل ونحن قائمون وما اشبه ذلك امل نمونيه كثير نونك هنا اگر قامب يعني أنا قائم ونحن قائمون وأنت قائم وأنتي وأنت قائمة وأنتما قائمان وأنتم قائمون وأنتنا قائمات هالبوشية حتى وقتي الله ما عش ذلك قال قامب خلاص ره مبامية كان بوشية أم زدح يعني مكتذع كوتة في الشوهيش نبو لا عوامل أكل اسمه ظاهر به وأكلة شيء به مضمر بي. والخبر قسمان خبر بيتا دوب الشوار مفرد وغير مفرد مفرد يعني كلمة واحدة سلبي نسن يعني به كلمة واحدة أما غير مفرد غير كلمه واحده يعني في كلمه واحده انا بهاتشيك هي خاينيه جمله, جملة بي شيء بيت وبس ما تشيل كلمه واحده وغير كلمه واحده قائم كلمه واحده زيد قائم باشا الزيداني قائماني سقائمان مفردة. ها؟ مفردة يا خبر ابي تدوب شو مفرد, مفرد. يسقى مفرد غير مفرد س دائما مفرد غير مفرد يعني كلمه واحده لا مسالي خبرك كوتد مفرد غير مفرد كلمه واحده ما بس وني مثنى يا جمع يا شيء يا مفرد مفرد مثنى جمع يعني بون من اجوتت زيد يعلم باش هي كلمه واحده يا كلمتان غير مفردة زيد يعلمه استاذ زيد أي اي خبره ايش يعلمه اي يعلمون مفردة يعني مفرد مفردة مفردة من حيث الكلمة له ضميرك مستتري تيايا هو دو كلمة يعني جملة جملة كابو حبيب زني خبره دو بشو يعني يغوشي خدي خي خبره توا س زيد قائم قائم لا خبر بس ها زيد يعلم به لا زيد مبتدا يعلم فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو كبوب ود كلمه كبوب ود كلمه علي غير مفرده باش زيد فوق السطح همزه دو كلمه غير مفرده بونمونه زيد بالداري لا مالا غير مفرد ما دام جار مجرور به ما دام شو بجمله به ما دام جمله اسميه به ما دام جمله فعليش به ولو يكفي عليش ديال بيت غير مفرد بس غير خدي خويا كلميك زيد زيدون قائم مثلا او بيت مفرد كابو خبر ديت بمفردي بم بسم الله الرحمن الرحيم لباسي خبر بوين خبر أبيت هدوبة مفرد وغير مفرد مطمئن مفرد يعني كلمة واحدة غير مفرد شوية لكلميك زي اعتربت أقل لسورة إجدائك كلمة بوكو زي دون يعلمو. يعلموا حرفان تماشي كيف الفعل كفعل فعل وبفاعل نائب نابه هذه الكلمة هي كأو جملة كيفليه فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك كيف يمكن أن يكون هناك خبر غير مفرد؟ يعني كلمة واحدة نبو إعراب لسر خوي درناك كيف يمكن أن يكون هناك خبر لسر خوي درناك؟ خبر مرفوع على مدرد في الظنة إعراب لسر خوي درناك؟ كيف يمكن أن زيد في الداري زيد المبتدى في الداري جار ومجرور حرف جرى في الدار اسم مجرورة اتاكريت بلي الجار والمجرور في محل رفع خبر بو كو تكدناوا بو كو تكدناوا واكريم بلي شي زيد كائن يعني حاصل ثابت اا شلون تقديرك التقدير اسم شبكه اتواني تقدير فعل كشبوك بلازئيد يحصل يثبت يكون في الدار ألما خلافا هيا أصل لا أصل لا خبر مفردين يعني جملة يبغون إعراب لسر كامن ده الكبيرة جار جارو مجرور بو أقرب ظرف بو أصل شو لسر كلمة واحدة الكبيرة يعني الكبيرة زيد يحصل يكون في الدار أجى يكون فعلي كي شباب ينن أنجى ألين جملة فعليةش فيما حد رفع خبرة نه ألين زيد كائن وكزيد قائم زيد حاصل زيد ثابت أمش أويك ألين جار مجرور متعلق يعني لروي معناه مرتبطة أيوني دار بتشيو بكلميكه ك كا ك تقدريكي كائن زيد ثابت في الدار وياجار ومجرورك أكله والله في ما حد رفع هادو كان في ما رفع خبر طبعاً أمش بؤة سانكارية جناخي لأصل نحو شتوانية لأصل نحو أويا والله أمجار ومجروره الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره كائن أجر وادوت بمعنى كيدوت والله أصل له إعراب ذا أويا لسر كلمة واحدة بأو اسمه به زيد ثابت ساله زيد ثابت بين زيد ثابت في الدار سنعرابك ثابت خبر مرفوع على متن رفع ثابتك اللابه في الداري لابد و انا معنى ظرفيتي تيا قولا ثابتك جلادي معناها ابقشت زيد في الداري بمعنى شيء ثابت ثابتون. جار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره ثابت كائن حاصل هاتشونيك معناك والظرف زيد عندك يعني ثابت عندك كائن عندك حاصل حاضر عندك هاتشونيك تقديريك عند الظرف مكانة وهو مضاف الكاف مضاف إليه ويا ضرفة ومنصوب شاء متعلق بتشي ومتعلقة بخبرك محوظفه أشتوي بري عندك عند شبه جملة في محل رفع ذري ضرفة بري شبه جملة بوب بري شبه جملة شو إنك أجر جملك جملة بشي بتشي بيه مصدوم مصد إليه تعبه سبوقن من زيد قام ابوه مبتادك الليبكر و قام زيد میبكر قام ابوه فعل فائلين باش زيد جاريته ذاهبة زيد ليبكر جاريته ذاهبة جارية ذاهبة سير كي مبتاد خبرة فعل فعلت الأمينيه اگر مبتاد ليكر دوا فعل فعلك ما فعل فاعلك ما هو جملة أجل مثلا ليك دواء مثلا ما هو جملة بس أجل مثلا ليك جمله جملة نما زيد في الداري ليب جمله جملة نما زيد عندك زيد ليب كرها أوش جمله شبه جمله يعني هي كلمة جنية وجملة جنية هون معناه شبه جملة كابو خبر يان مفردة يان جملة معنى مستد المستد إلهيت جملة فعلي بيد يان جملة اسمي بيد يان ظرف جار ومجرور لكلمش زياتر وجملة جنين و جنين زيد قام أبوه زيد مبتدا مرفوع قام فعل ماضي مبني على الفتح أبوه فعل مرفوع لام رفعه الواو أبوه لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الهاء مضاف إليه خ خب... بس مبتديك ما نكدوه خبرينات خبرك يشيل على الجمل الفعلية وبس ما قام أبوه في محل رفع خبر المبتدا زيد جاريته ذاهب زيد المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة جاريته مبتدا ثان مبتدى دوما بو تبارو يموت من أكري خبر جملة به جا جمله جيا فعليه وكقام أبوه جا جملة اسمية أكا السيدة تكر جملة كاسمية جملة اسمي شي بيوستا مبتدى وخبري بيوستا قرأي جاريته جاريته مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمه وهو مضاف لها مضاف إليه ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني ما خبر جاريه أنجا أم مبتدأ خبرك أخوي جملة اسمية فيما حد رفع خبر للمبتدأ الأول أم موزوعك جور سهلة كابو خبر أكريم مفرد به أكريم مفردي جنبه أكريم مفرد نبو أوكعته يا جملة يا شبه جملة شبه جملة بزوا يا جار مجرورة يا ظرفة أقل جملة جبو جملة كيان اسمية يان فعليه أقل فعليبو لفعل فاعل لفعل نائب فاعل لهاش يقبل أقل اسمي جبو لمفذة وخبرة باب النواسخي باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة اشياء كان وأخواتها وإن وظن وظننت وأخواتها وظننت وضن وأخواتها وظن وأخواتها, وأخواتها, وأخواتها, وأخواتها لا يوظن يا قشتان ظننت لما تنك لا تحفظ شي ظننت متنه که ون ون نیه مشکلی نیه هر کامیک بیه هیچ فرقی کنیه نه زن با اونی مخطوطه که چون بیه تا وحسابه عوامل آوانی که آشناسر مبتذاو خبر اینه عوامل بس آوانی آشناسر مبتذاو خبر و نسخی مبتذاو خبره که آهنگنی مبتذاو خبره که ایتر پیان ناوتره مبتذاو خبر ایتر پیان ناوتره مبتذاو وهي ثلاثة أشياء كانوا هالشيء وكاني إنه هالشيء وكاني لعمل ده ضنا هالشيء وكان ضنا لجل هالشيء وكان أما أنا نسخي شيء كان نسخ مفتوح خبر كان جملة كتير خوي خوي شيء خوي مفتوح خبرة لأصله أجر هذا الجملة جبوني خوي مفتوح خبر نبي هذا اداه تخصيصي اگر سئ س مفعول بيش دروس كت هر نواسخني نواسخ هو نواسخ يشتك خوي او دسکاري کې حكم مفدا خبره بونمنا الجو بارد الجو مبتدأ. خبر خبر بارد جو مبتدا وخبر خبر ديد بون مكان كان الجو باردا كان نواسخه إذا دعاية أما كان اختصرين علي الجو مفتدى علي الجو اسمه كان أما معنى نواسخه يعني اتر ناوي ناوي مفتدى خبر نامينت بمستقلين علي اسم كانة لا خبر كيش بعدنا خبر كان خبري مبتدئني خبر كان خبري كانه باشا بو يدي ناسخ انش اغا ان الجو بعكس كان وشكا بارد ان الجو بارد علي الجو اسم ان بارد خبر خبرنا خبر إن ظننت النحو نافعا ظننت خو النحو نافع النحو نافع مبتدا وخبر ظننت حسب ظننا لقل فعل فاعله يرجوا بل ام وكو, كان وكو إن اجناك ظننا مبتدا وخبر كشاله وكات مفعول به مفعول به أول مفعول به ثاني ظننت النحو نافعا النحو مفعول به أول نافعا مفعول به ثاني أمش هل لبابي حين هي لبابي نواسخها ناوتي يجينا لي رأيش ما بيني لبابي مرفوعات هي جيش ما بظنني لأنك ظننا رفعناك ظنتيك نصبك وخبرك وخباركات مفعول به بس بواوي تكملين نواسخ في النواسخ باب العوامل الداخل على المفتوح والخبر وهي ثلاث درشيع كان وأخواتها وإن وأخواتها والظننت وأخواته كابو ناسخ هو هي إز حكم مفتوح وخبر نيليد نواسخ بيت السجله جارية كم اسم مفتدى كاتا مرفوع بيت اسم خبر شيء خبر يخوك كانه بيت منصوب ان نبع سوا اسمك كانت منصوب خبرك كانت مرفوع بس ظننتيها أكاد مبتدا وخبرك حكم كان اني الله هذا كانه مفعول به مفعول به اول مفعول به ثاني بابن السر كان فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر كان اسمك رفعك وخبرك الشيء خبرك الشيء منصوبك فإنها ترفع الاسم يعني اسمي كان مرفوعة وخبري كان منصوبة أخواتي كان وكان خلشي وبرتين لم سيانز فعله، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظلى وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فات وما برح وما دام ومان وما تصرف منها هاد شي اشتقاق يعني وما منها وما تصرف منها يعني هو منها مثلا كان يكون كن واصبح يصبح أصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا ليس شلانيه بلان ليس تصرفي نية اشتقاقي نية ليس فعل ماضية مضارع هي ليس نية ليس اشتماع من نية. جامد اقل اشتقاقي بو إيشكا. اشتقاقي شي اشتقاقي نبو تو اشتقاقي بو خوي اشتاقي بلان او كانت ري نية بو اوي سيانزفع لك بزانا أجل لباني وداس فيك أن داس فيك أن ولا إياش داس فيك أن داس فيك أن بونمونة أصبح أو باني أضحى بسوضوحين ين جري أو أن لابن وما زال أو منفكا أو ما فما فتي أو ما بريح أو ما دامه بينجقي كتاي لاب بينجقي كتاي لاب أصبحَ أضحى باشا دواي كي أمسى بعني شيرتنجا دواني ورؤية أمسى هو أمسى ففي وقت أصبحَ أضحى أمسى هن جاك أبوه أمسى دواي أمسى يوتشي شو باتة باتة دواي باتة كي دانن باو شيو تبعني بمندلوا ووخت ضل ظن كشوكو تايبي هات ابي توشي سارا هم روزكيش حتى امر دنوا كان بمشي ويتتو لابد ليرناش اصبح اضحى امسى باتا ظل صار كان بماو أمانة وايا، أنا جايك ده أنا مينية تو ليس يعني إشتيرنية، طبعا ما ليش تبي كنا بنيو، بقى هالخم تيف كلام عبرك نازلنا ليس إيش تيرنية، أمانة جين، بقى هالأوانية مينية وبيان جاكيتر، أمانة شروط يعني هي، هرب بمشي أزاني شروط يعني هي، أوانية كخين موا شروط يعني هي، بس أوانية كدين شروط يعني بأن مناسبة إنفك او فت أو بريحة زالا كيشتئن بمعنى زالا بمعنى النفي بمعنى النفي والله ما يكش خسسي أية النفي والنفي نفي النفي سزال بمعنى نفى زال بمعنى نبو النفى والله ما زالا يعني استمر لا تزال طائفة من أمتي لا تزال تزال خوي نفي لا تزال نفي نفي النفي يعني الاستمرار يعني تستمر طائفة من أمتي فتإن فكوا او بريح هل بمعنى زالة يعني هل بمعنى النفي سيك بمعنى زالة شروط يعني بين ما بيت أبين ما أبين نفيلة بيش أنا وبيت نجمة أبين نفيلة بيش أنا وبيت كابو يستأ أواني الأول وخير شروط يعني نيا بلى أم بي عنده شروط يعني هي شواري يعني شرطة كان أويا أبين نفيلة بيش نبو إجناكه ام إجناكه يثير ما بيا لا بيع هر نفيلة بيت بتحيش أو بيت إيشاكن أي ما أدامش يا ما دام ابي شي بيت ابي ظرفيه مصدريه ظرفيه بيت بون منا ما دمت حيا ما دمت حيا يعني مده دوامي حيا اه ما دمت حيا سلك اي شي كذبه يعني مده دوامي حيا مصدريه ظرفيه أبين ما يكى مصدرية لبيشى وبروات شرط دامه أوه فإذا كتير زال سيد جوز هي ل مصدر ل زال يزول زال يزال زال يزيل أما ين زال يزالوا زال يزول أو ناقصنيه لا اخواتي كان ني و تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع او لمنع كابو ذي زال ابي زال يزالو بزال يزالو يزال بمعنى النفي فعلك الناقص بث فاعلي نبت زال يزول زال يزالو زال يزيلو باله سيكا, سيكا با باش بنرسم زال يزال بمعنى النفي او زال يزال او لم أخواتي اخواتي كانه زال يزول زال يزول اي انتقل من التنقل والتحول زوال, زوال فعلا زال يزيل ها يعني من ال من الذهاب نمام زال يزيل بنى عليه ازال ازاله يعني نحاه دوري خستوا اللعبه مسحه اذهب به كابو زال يزيل زال يزول زال يزال قوي كالليل يا زال يزال كفعلي كي ناقصة اگر هيني بودرس كين اگر فعلي ام بودرس زل تزل ناو تزل زل زل, زل, زل. صحبو سيحسي بس انا كان بو بس بس كابو الله وما تصرف منها ما تصرف منها يعني ما اشتق منها سكان يكون كن فعل ماضي كي فعل فعل مضارعك كي فعل أمرك كي بي, أمر بي هر اسم خويك كن سلفيا كن فعل أمر مبني على سكون فعل امر لا همشونيك أواني خواني تديت باشا والفاعل ضمير مستتر تواو لا كانوا تمشي جهه هي خبر خبر كوابو هو كان ضمير مستتر تقديره انت سلفيا خبر كان منصوب واضح وليس عمر شاخصا شاخصا يعني بارزا شاخص من الشخص يعني من الشخوص من الشخوص يعني الظهور كانوا أخواتي كان بي او تريد افعال ناقصه ماشي كان فعل ناقصه وثمان فعل حموك شتاق <تصفيق> بيوقف عالأباء زمني تجابث ومعناي معناي تجابث معنا سبول نوعلين ما تعمر معناي مردن تياه أكل زيد معناي خوارد تياه شرب محمد معناي شرب تياه بس كان زيد شف عليك رو شف عليك رويداوة حدثني حدثني بس باسي زمانكا كان زيد عالما زيد عالما بس اي فعل يكرويداوا شتكبوه نه، بويا أقل هر فعل حدثي تيانبو حدثي تيانبو بس باسي الزمن بو اوتيا او بيوت الناقص يعني ينقصه الحدث المعنى اما هنديك لان نحو يغانوال هنديك شالانشي ولان ما دام فاعل نيبي ناقصه أرفع لك فاعل ني بو ناقصه چون كان زيد عالما فاعل كان اسميا فاعل ني ما دام فاعل ني بو بيته ناقص طالما من فينا ذا بو شي فاعل ني اوس الرخي بو شي فاعل بو فاعل ولكن يجب ان يكون لدينا ممكنه ان يكون لدينا ممكنه ان يكون ممكنه ان يكون نا ممكنه وكان الله سميعا بصيرا ان يكون لدينا ممكنه ان كان الله سميعا بصيرا بيش تير خوا سميع وبصير بو يعني همو جاري بو بمعنى نائب جاري او كساني كانه نقله بكاري يعني وكان الله سميعا بصيرا يعني لا يزال لربا معنا كانه بمعنى, كان بمعنى شيء ديت بمعنى استمرار ديت بو كثير مرجنية همو جاري اسمي كان واخواتي كان اسمي كي ظاهر به ليرا اوش تيباز نكدو ليرا اوش تيباز نكدو باسي اسمي كان حلو كان زيد باسمي ظاهر وليس عمر اسمي ظاهر بس لانه نمونكي كن سلفيا كن شجاعا ايسا اسمي كان كاما يا اغر مستتر نين كنت طالبا متصله يعني اكرض اسمي ظاهر نبي واكريش بيت وامير بيت كابو استه في كثيرش مدمه مرفوعات خند كبريتي لا اسمي كان خبري كان منصوبه لمنصوبات لمنصوبات على فلام يا من يرد امانه من بو هنا بس بو شارزه بنواس خفتي سبشو كان واخواتها ان واخواتها ظنوا اخواته بس ما بسش معنا تشي فخنين اسمي كان خبر ان بخنين اما ضلنا هذا الشيء مفعول به هي لشنو الله عليه عسى ما زال يزول وثيتا وصار زال